بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ سَتُحْمَلُ لَكَ فَحْصًا مُبِينًا لِيُؤْثِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ لَدُنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُثِنَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَ مَصِيرًا ولِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا وتوفروه وتسبحوا بكرة وأطيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن لَكُم لكم من شَيْئًا شيئا إن أراد بكم أَوْ أو أراد بكم نسعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَذِكْرَىٰ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًّا ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قوما بورا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 وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها درونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله منكم فسيقولون بل تحكدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين مِنَ الأعراب فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تبري من سحسها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيًا مَاكِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْجِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَالَتْ نَفْسٌ مَّالِكَةٌ لَّدَيْنَا تَفَرُّوُلَ وَلَوْ الْأَدْبَ رَصًّا مَا لَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تَنزِيلُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَنَسْجُدَنَّ لِنِعْمَةِ اللَّهِ تَذْلِيلًا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 لم تعلموهم أن تطعوهم فتطيبكم منهم معرة بغير عين ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماً إِذْ يُغَشِّيهِمُ ٱلْخَوْفُ وَٱلْجُنُونُ وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ ٱللَّهُ مُخْذِلُنَا ۚ فَلَمَّا تَثَبَّتُوا۟ وَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّهْبَةُ وَٱلْخَوۡفُ وَهُمۡ يَقُولُونَ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا يَجۡعَلُ ٱللَّهُ لَنَا ۖ قَالَ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 تَكُونُ مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحَمَّ قَنِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رُسُلَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كله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 سجدا يبتغون فضلا من الله وربوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على كوكه يحجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا وعالكات منهم مغفرة وأبرا عظيما